بل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ايديكم ورجلكم من خلاف ولا صلبنكم في جذوع نخ ولا تعلمون اينا اشد عذابه وابقا